كتاب التوحيد وكذلك مع حاشيته لقاسم رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه هذا هو الباب السابع من ابواب كتاب التوحيد وهذا يعتبر أول باب من الابواب التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى شرحا للباب السادس باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله ذكر في خاتمة الكتاب قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني جميع الأبواب الآتية إما تفسير لحقيقة التوحيد بذكر نوع من أنواعه أو دليل من الأدلة الدالة على إثباته وإما ما يتعلق به بنقيضه هو إما بيان للشرك الأكبر سواء كان في الربوبية أو كان في الألوهية وكذلك ما يتعلق بالشرك الأصغر في الربوبيه حينئذ كل باب ياتي ذكره فهو لواحد من هذه الأمور المذكوره وقد يذكر شيئا مما يتعلق بالاسماء والصفات قوله باب بالتنوين لامتناعي النظافه لما لما بعده قوله من الشرك جر مجرور قوله لبس هذا بالرفع على انه مهتدى مؤخر كذلك من الشرك هذا خبر مقدم لبسه هذا ام مؤخر. حنيذ باب لا يصح إضافته إلى ما بعده لكونه حرف جر باب من الشرك هنا هل تفيد العموم أم ان ثم نوعا معينا حنيذ تجعل أل هنا للعهد الذهني هذا محتمل انه ورد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشرك في الربوبيه باب من الشرك اي الشرك في الربوبيه حينئذ نختص ما ذكره رحمه الله تعالى من لبس الحلقه والخيط ونحوهما لاجل ما ذكره حينئذ نختص به الشرك في الربوبيه وجعل الشيخ بن سعيد رحمه الله تعالى كما سياتي أن ذلك قد يكون في الألوهية حينئذ اذا كان كذلك فإذا كان في الربوبية فهو محتمل لأن يكون الشرك أكبر وأن يكون أصغر وأما إذا كان في الألوهية حينئذ يختص توحيد الألوهية بإفراد الله تعالى بالعبادة حينئذ يقابله الشرك الأكبر فقط فصرف العبادة لغير الله تعالى ليس فيه شرك أصغر وإنما كله أكبر وهذا انفرد به رحمه الله تعالى وإذا أكثر الشراء على أن المرض به بالشرك هنا الشرك فيه في الربوبيه حينئذ يحتمل أنه يكون شركا أصغر أو يكون أكبر اما ما يتعلق بصرف العباده لغير الله تعالى فلا يكون إلا إلا أكبر يلزم من ذلك أن نفس الحلقة وخيط ونحوهما لما ذكر أنه لا يكون إلا في إذا كان في توحيد الألوهية يعني الشرك في الألوهية باعتبار النقيض لا يكون إلا أكبر حينئذ يكون مشركا شركا أكبر هذا فيه شيء من النظر باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوي ما لرفع البلاء او دفعه قال الشارح من تبعيضيه ما المراد بتبعيضيه يعني تفسر بلفظ بعض لماذا لان ما ذكر المصنف ليس كل الشرك وانما هو بعض من الشرك يعني ذكر نوعا من انواع الشرك اذن من الشرك اي بعضه فليس كل ما ذكره رحمه الله تعالى فليس ما ذكره رحمه الله تعالى يعتبره ها مرادفا للشرك ولذلك قال من هنا تبعيضيه أي هذا المذكور بعض الشرك وليس كل الشرك ولبس بضم اللامي يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد والأصل فيما يتعلق به الشرك الأصغر كقاعدة الأصل فيما يتعلق بالشرك الأصغر أن يطلق عليه سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أن أنه يطلق فيقال شرك أصر هذا الأصل حينئذ نقول الحلف بغير الله تعالى شرك اصغر ولا يلزم من ذلك أن يكون أكبر حينئذ الذي يحتاج إلى قرينه ودليل هو الشرك الأكبر فإذا اقترنا بالشرك الأصر ما يجعله أكبر حينئذ جعلناه أكبر وإن الأصل ماذا الأصل ان نقول هذا أصل اصغر ولا يمتنع ان يكون الاصغر اكبر تميليه لهذا قال هنا يعني من الشرك الاصغر هكذا الشخص سليمان رحمه الله تعالى قصد ترجمه به بالشرك الاصغر ولا يمنع ان يكون كذلك به في الأكبر حينئذ ال في قوله من الشرك الحينذ تكون العهد الذهني فتقيد به بالشرك الاصغر ولا يمنع كذلك ان يرتقي الى الى الاكبر قال يعني من الشرك الاصغر المنافي لكمال التوحيد أي الواجب ليس كمال التوحيد المستحب لأن الشرك الاصغر يعتبر من المحرمات ليس من الكفريات التي تخرج من من المله ما كان كفرا شركا أكبر وكفرا أكبر هذا ينافي اصل التوحيد ينافي اصل التوحيد وكل ما ينافي اصل التوحيد يكون مخرجا من من المله سواء وقعه في الشرك الاكبر او في الكفر الاكبر اذا قلنا بان ثمه بين النوعين المنافي كمال التوحيد أي الواجب لبس الحلقة بإسكان اللام حلقة وهي أي الحلقة كل شيء السدارة من صفر وغيره من صفر أو النحاس يكون لونه أصفر وغيره والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة واحدة الخرز وسيات ذكر الودعة والتميمة ونحو ذلك يستعمل هذه المذكورات لعقيده هذه العقيدة بينها رحمه الله تعالى بقوله لرفع فاللام هنا حينئذ تكون للتعليم أي لبس هذه المذكورات لاجل عله هذه العله مذكوره في قوله لرفع البلاء أو دفعه لرفع البلاء أو دفع. لرفع البلاء ازالته بعد نزوله وحصوله يحصل المرض حينئذ يلبس هذه خرزات ونحوها من أجل أن يرفع هذا المرض. إذا بعد نزوله أو دفعه أي منعه قبل قبل نزوله بمعنى أن العرب جهليتهم وكذلك من اتبعهم إنما يفعلون هذه المذكورات لاجل إما دفع المرض بعد نزوله أو منعه قبل قبل نزوله. فهو إما للرفع وإما للدفع أو دفعه منعه قبل نزوله ويجمع ذلك شيء واحد. الرفع هو والدفع وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله طلب من الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجهلية وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم ومن ذلك يدخل فيما ذكر دفع العين ونحو ذلك وذلك ينافي التوحيد بالكليه أو ينافي كماله رجع إلى إلى العصر. بمعنى أنه إذا طلب من هذه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو شرك أكبر ولذلك التعليل الذي ذكره رحمه الله تعالى في تعميم بمعنى أنه إذا طلب واعتقد في هذه المذكورات من الحلقه والخيط أنها تقدر بذاتها فهو شرك أكبر إذا كانت مؤثرة بذاتها بمعنى أنها تخلق دفع مرض نحو ذلك أو أنها تزيل بذاتها فهو شرك أكبر واما اذا اعتقد ذلك في الله عز وجل وانما جعلها اسبابا عندئذ تكون من قبيل الشرك الاصغر اذن قوله ويجمع ذلك شيء واحد وهو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله وهذا قد يقال بانه لا يجمع لماذا لانه كان يجمع بمعنى انه دخل فيه الشرك الاصغر والاكبر والشرك الاصغر لا يمكن انه يعتقد او انه يطلب من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه الا الله ان هذا عين الشرك حينئذ قوله ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله إلى آخره هذا خاص بالشرك الاكبر ولا يدخل فيه شرك الاصغر لأنه لو اعتقد ذلك في هذه المذكورات من الخيط ونحوها صار مشركا شركا اكبر وهذا قد يراد لكنه ليس مرادا للمصنف لي رحمه الله تعالى وذلك ينافي التوحيد بالكلية تقيل التوحيد بالكليه بمعنى اصل التوحيد اصل التوحيد او ينافي كماله وهذا التقسيم ليس راجعا لقوله وهو الطلب من غير الله او يجمع ذلك ليس راجعا اليه وانما هو راجع الى لبس المذكور مطلقا فان يحتمل انه يطلب منها ما لا يقدر عليه الا الله او من جهه اتخاذها اسبابا فاذا كان الأول فهو مناف للتوحيد بالكلية وان كان الثاني فهو مناف لكماله الواجب اذا المصنف رحمه حاول ان يختصر وقع شيء من من اللبس وذلك ينافي التوحيد بالكلية أي من اصله أو ينافي كماله وهذا تعليل او تقسيم أو هنا للتقسيم لقوله واتخاذ تلك الأشياء ليس لما سبق بقولي ويجمع ذلك شيء واحد والكلام هنا فيه شيء من من التداخل فانتبه واضح المسألة إذن قوله لرفع البلاء أو دفعه ثم علل ذلك بقوله ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله قل لا يجمع بل هذا مختص بالشرك الأكبر لأنه قد يفهم قوله ويجمع ذلك الشركين الأكبر الأصاب وما ذكره من علة خاصة بالأكبر لأنه إذا اعتقد فيها النفع بذاتها أو الضر هذا شرك أكبر وأما إذا اتخذها أسبابا هذا هو الشرك الأصاب ثم قال واتخاذ تلك الأشياء ثم قال وذلك أي الاتخاذ ينافي التوحيد بالكليه أو ينافي كماله على التفصيل الذي ذكرناه لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرهما هضم لجناب التوحيد هضم لجناب التوحيد ثم قال ولبسها على قسمين لبسها أي لبس هذه المذكورات على قسمين اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر لماذا؟ لأن القاعدة عند السنه والجماعه أنه لا يثبت سبب إلا من جهة الشرع أو القدر فإذا أثبت سببا لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر حينئذ نحكم عليه بكونه ها شركا أصار إذن السببية اعتقاد أن هذا السبب يثمر مسببا هذا أمر غيبي كون الماء يسبب الري أو الخبز يسبب الشبع هذا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى دليل والدليل قد يكون من الشرع وقد يكون من من القدر يعني التجربة حينئذ إذا لم يدل عليه شرع ولا قدر فإثبات الشيء كونه مسببا هذا افتراء على الله تعالى هنذين نكون من قبيل الشرك الاصغر فكل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله ليس المراد به شرك الأكبر أي شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب والله جل وعلا لم يجعله سببا هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب لا يثبتون الأسباب مطلقا ولا ينفون الأسباب مطلقا بل يثبتون الأسباب ثم المسبب الحقيقي هو هو الله عز وجل وقد يحصل المسبب وقد لا لا يحصل فلا يتعلقون بالأسباب فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسباب وتأثيرها لكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله ورسوله سواء كان سببا شرعيا أو كونيا والمراد بالكوني ما يتعلق به بالتجارب يعني امر قدري ومنه جميع الادويه التي تكون الآن علاجات هذه ثابته ليست من جهه الشرع الا ما جاء من جهه العسل ونحو هذا ثابت به الشرع لكن ما عاد ذلك من الامور المستحدثه هذه تكون من جهه التجارب فاخذها يكون من قبيل السبب الكوني فلا باس به اما شيء لم يثبت لا من جهة الطبي ولا غيره فيه المنع قال اعتقاد أنه سبب فشرك أصع أو يدفع أو ينفع فشرك أقوى. هذا تفصيل لما سبق من الايهام يدفع يعني الضر بعد نزوله أو أنه ينفع في المنع أو نحو ذلك فهذا هو الشرك الأكبر لأن اعتقاد كون الشيء ينفع بذاته أو يدفع بذاته هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. أكبر. من ذلك ما يعتقده عباد القبور في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون حينئذ يعتبر هذا من الشرك الأكبر قال أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله عز وجل فاعتقد أنها مؤثرة بنفسها وهذا شرك أكبر في الربوبية لانه اعتقد أن مع الله خالقا غيره جل وعلا واضح هذا إذن إذا اعتقد فيها النفع والضر واعتقد أنها مؤثرة فهذا اعتقاد شريك مع الخالق لأن, لأن النفع والضر كل منهما مخلوق فإذا نسبه إلى مخلوق فقد زعم ماذا أنه خالق للنفع وخالق لي للضر وقع حينئذ في الشرك الأكبر قال المصنف قدس الله روحه ابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصل يعني بدأ المصنف رحمه وتعالى فإن كان الظاهر المتبادر إلى الذهن ماذا قال باب تفسير التوحيد أن يأتي بعده بباب ماذا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب كان المتبادر الذهن أن يأتي بماذا بما يوافق معنى لا إله إلا الله لكنه جاء بالضد جاء به بالضد قد يقال بأن ما يوافق معنى لا إله إلا الله قد ذكره فيما سبق يعني تضمنته الأبواب السته السابقة حينئذ نحتاج إلى معرفة الضدي لانه من الأمور المتعينه لذلك يعتبر من فروض الأعيان أن يعرف الشرك لا من أجل أن يتلبس به العلم بالشيء قد يكون لي يفعله من أجل أن يفعل تلبس يعمل وكذلك قد يكون من أجل ماذا عدم العمل إذن طلب العلم قد يكون للعمل به يعني بإيجاده وقد يكون طلب العلم لأجل ماذا لأجل ألا يعمل به وترك العمل هنا يعتبر عملا صحيح ترك العمل هنا يعتبر عملا إذن النظر يكون به بهذا الاعتبار وبضدها تتبين الأشياء قال هنا بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والاصغر وبدأ فيما يتعلق بلبس الحلقة ونحوها لأن هذه مما تعم به البلوى، مما تعم به به البلوى، لذلك تجد الناس على فيما قد لا يكون من أجل الرفع والدفع فيما يتعلق بالمرض، من كان كلام المصنفون عام لرفع البلاء دفع لكن بلي كثير من الناس اليوم بما يتعلق بالعين، فياتي بأشياء يفعلها جهتي وضع حبه سوداء أو يضع المصحف أو يضع شيء في السيارة أو يعلق بعض الأمور. في البيت أو عند المدخل ونحو ذلك كل من اجل دفع العين ولا سيما إذا كان البيت جديدا وقد يفعلون أشياء هي منابذة للتوحيد من أصله أو من كماله الواجب فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء ولذلك لن يتم معرفة التوحيد على وجهه إلا بمعرفة الشرك على على وجهه فكلما تعمل الناظر المسلم في حقيقة الشرك اتضح له ماذا حقيقة التوحيد وكلما عرف أنواعا وازداد بمعرفة أنواع, أنواع الشرك الأكبر والأصغر وتفقها في ذلك ازداد له ماذا العلم به بالتوحيد لي لهذا والاهتمام بالتوحيد لا شك يعني من جهة الإثبات معنى لا إله إلا الله هذا لا شك أنه, ماذا؟ أنه مهم جدا بل هو متعين فرض عين على كل مسلم ولكن ما ما يتعلق بي نقيضه وضده وهو الشرك الاكبر والاصغر حينئذ هذا كذلك داخل في حقيقة التوحيد واعتبار الضد ولذلك هو مركب من جزئين فمن يكفر بالطاغوت فيدخل فيه ماذا عبادة عباده بل قال كثير من السلف الطاغوت الاوثان ليس مقتصرا عليه لكن قال كثير مساء الطاغوت الاوثان إذا فمن يكفر بالطاغوت يعني عبادة الأوثان وهذا هو حقيقه الشرك فاذا لم يتبين له معنى الشرك ولا انواع الشرك فقد يتلبس به من حيث لا لا يشعر لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد لانه قد يقول قد يفعل شركا فيتبين للناس فينكر عن قد لا يتبين قد لا يفعله من الناس بل قد يعتقد في في اعتقاده أن الشيء ينفع ويضر قد لا يجهر به وإنما يكون محله القلب فإذا كان كذلك دل على أن الأمر خطير وبضدها تتبين الأشياء فمن لم يعرف الشركة لم يعرف التوحيد صرح به رحمة الله من لم يعرف الشركة لم يعرف التوحيد هل هذه حقيقة؟ نعم بد أن تستوعب هذه الجملة من المصنف رحمة الله وتعلم أن هذا مراد لكثير من السلف عندما قالوا بأن التوحيد لا يتم إلا بمعرفة الشرك لانه قد يقع في الشرك من حيث لا, لا يشعر إذن معرفة الشرك وأنواعه هذه من الأمور متعينة فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس يعني الذي لا يعرف التوحيد لا يعرف الشرك كل منهما نقيض للآخر التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان في عبد ولا نقول في مسلمين لا يجتمعان في عبد يعني لا يكون موحدا مشركا توحيد إفراد الله تعالى بالعبادة وإذا صرف العبادة لغير الله تعالى انتفى التوحيد وإذا انتفى التوحيد تصفى بالشرك إذن هل يتصور أن في عبد واحد يزعم الإسلام الجواب لا يعني من حيث معرفة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا يتصور في ذهن الإنسان أنه يمكن أن يجتمع الشرك والتوحيد وهذا دليل على ابطال أن المسلم يقع في الشرك ويكون جاهلا قلنا هذه المسألة لا يتصوره العقل قبل الشرع لأن التوحيد له حقيقة والشرك له, له حقيقة فلن يتصف بحقيقة التوحيد إلا إذا فارق الشرك بحذفيره كذلك وإذا اتصف بالشرك الاسيما الأكبر حينئذ نقول فارق التوحيد من جذوره لم يبقى عنده توحيد كما كمن يزعم أنه صائم ويشرب الماء سواء كان عامدا أم جاهدا أو يعيش بين المسلمين قلنا هذا أفطر أم لا هذا يعتبر مفترا. قال رحمه الله تعالى وقدم الاصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى إلى الأعلى يعني بدأ بماذا؟ بالشرك الأصغر ثم يذكر بعد ذلك ما يتعلق بالشرك الاكبر من باب الترقي من باب الترقي يعني إذا علم الأصغر حينئذ الى العلم به قد لا يكون مرادا للمصنف رحمه الله تعالى الشيخ السلام رحمه الله تعالى قد في الأبواب الآتي قد لا يعتني بترتيبات كعادته رحمه الله تعالى في التصنيفات أنه لا يجري على ما شاع وانتشر عند كثير من أرباب التصنيف وإنما يذكر ويكتب ما يحتاجه العامة ويستعجل في إخراج كثير لا على خلل لا يفهم منه يستعجل أنه قد دق عنده خلل في التصنيف لا وإنما يريد أنه لا يهتم بقضية الترتيب والمقدمات ونحو ذلك ثم يتأخر عنده المصنف من أجل أن يرتب ما قد يستغني الناس عنه فلذلك قد يكون ترتيب الابواب ليس على على وجهه والا قد يعترض على المصنفون بقوله قدم الاصغر قل الاولى نقدم هذا الاكبر لان مجانبة الاكبر مقدمه على الاصغر الاصغر يجتمع معه مع التوحيد قد يكون مسلم قد يكون مسلما ويقع في الكفر الاصغر ويقع في الشرك الاصغر إذن يجتمعان وانما لا يجتمع ماذا الاكبر مع التوحيد يعني الشركة الأكبر لا يجتمع معه مع التوحيد ولذلك قد يقال بأنه لو قدم الأكبر لكان أولى وإنما أراد المصنفون رحمه الله تعالى أن يذكر شيئا يتعلق بالتبويب والترقية السعدي رحمه الله مقدمة جيدة في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة احكام الأسباب أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور يعني هذه كما ذكرت لك سابقة مما تعم بها ليست من الأمور التي وقعت في الجهلية السابقة الأولى ثم لا يقع فيها الناس لا إلى يومنا هذا وتسمع من الناس هذا يضع حب سوداء من أجل دفع العين وإلى آخرهم هذا كله يعتبر من الشرك الآصر أو الأكبر إذن ضبط هذا الباب يتوقف على فهم الأسباب عند السنة والجماعة فلا بد أن يعرف العبد في الأسباب ثلاثة أمور أحدها الا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا لا يتخذ سببا إلا من جهة الشرع فإذا جاء الشرع بكون العسل مثلا هذه يعتبر مماذا؟ من الأمور التي يحصل بها الشفاء جاء النص على ذلك لكن هل جعل الحبة السودة تدفع العين قل لم يأتي به الشرع ولم يثبت به القدر بمعنى أمر التكوين بذلك. ثاني الا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرص على النافع منها. يعني إذا تلبس بالأسباب يجب عليه أن يأقذ به بالأسباب فهو داخل في ماذا؟ في مفهوم التوكل. والأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل أو لا؟ لا ينافي التوكل قولا واحدا عند عند السلف خلافة ومن ومنحة. نحو. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقوية فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج له عنه. لا خروج لها عنه والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها. بمعنى السبب قد يتخذه العبد لكن لا يترتب عليه المسبب صح ام لا هل كل من اتخذ السبب حينئذ ترتب عليه المسبب الجواب لا لماذا لان علاقه المسبب بالسبب هذه مردها الى الباري جل وعلا فقد يتخذ العبد السبب وخالق السبب من الله عز وجل ومن خالق المسبب ما يترتب على السبب الله عز وجل فأنت مأمور بالأخذ بالأسباب أما ما يتعلق بالمسببات فهذا محض فعل الله عز وجل ليس إليك البتة وإنما الذي إليك ما هو أن تتخذ الأسباب وأما المسبب هذا لا دخل لك به البتة قالوا المعلولات بعيل لها وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والاراده المطلقه لله وحده فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الاسماء إذا لا يثبت سببا الا من جهه الشرع أو القدر وثانيا الا يعتمد عليها ثالثا أن المسبب قد يقع ويترتب على السبب وقد لا لا يترتب إذا علم ذلك فمن لبس الحلقه او الخيط او نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر كما ذكرنا وهو شرك في الربوبيه حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير قال رحمه تعالى وشرك في العبودية يعني جعل ذلك الشرك في الربوبية وشركاً فيه في العبودية لكن باعتبار ماذا؟ إذا وقع في الشرك الأكبر حينئذ استلزم الشرك في الألوهية ومر معنا أن العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة التلازم في أول الكتاب كتاب التوحيد قلنا الأقسام الثلاثة متلازمة كيف متلازمة؟ وجودا وعدما ها كمالا ونقصا وجودا وعدما فإذا وقع الشرك الأكبر أو وقع العبد في الشرك في الربوبية استلزم أن يقع كذلك في في العبوديه هذا استلزمه الشيخ رحمه الله تعالى وليس مراده فيما يتعلق بكونه قد يقع في الشرك في الألوهية ويكون شركا أصغر بل يكون دائما أكبر فإذا حكمنا بكون من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع قد وقع في الأكبر حيث اعتقد أنها مؤثرة استلزم ذلك الشرك في العبودية وأما إذا جعلها سببا فلا يستلزم الشرك في الألوهية اتضح كلام مصنف الله تعالى لألا يقال بأنه قسم الشرك في الألوهية إلى أكبر واصغر لا لا يعني ذلك وإنما يعني أنه إذا وقع في الاكبر في الربوبيه استلزم الاكبر في العبودية يعني في التوحيد العبادة فصار ماذا مشركا شركا أكبر في العبادة قالوا شرك في العبودية حيث تألها إذن حصل عنده ماذا التأله والتعب حيث تألها لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه وإن اعتقد أن الله هو النافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر ثم فصل وجه كونه كذبا على الشرع والقدر إذن قوله باب من الشرك هذا المراد به في أصل تبويب المراد به الشرك الأصغر في الربوبيه هذا الاصل فيه ثم قد يرتقي إلى, إلى الأكبر فإذا ارتقى إلى الأكبر استلزم الشرك الأكبر في الأولوهية واضح هذا لكن أصل الترجمة كما ذكرنا على على ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الايه قل افرايتم هذه تنصب مفعولين الاول ما قوله ما تدعون الذي ما والثاني جمله من قوله ان ارادني كذلك افرايتم رعا تتعدى إلى مفعولين ما هي مفعول أول وجمله إن أرادني هذه مفعول ثاني قال هنا الشارع أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل افرايتم أي أخبروني مع كون الرؤية هنا بصرية وإنما هذا تفسير باللازم لأن من رعا فقد أخبر ذلك الذي يخبر إنما يخبر عن رؤية فمن راى فقد اخبره قولوا أفرأيتم أي أخبروني هذا تفسير باللازم لأن من راى اخبره إذا فهي استفهام عن رؤية اخبروني عن الذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والآلهة فالمراد حينيذ بالدعاء هنا ما يشمل النوعين دعاء العبادة ودعاء المثل. الأصل في الدعاء إذا جاء في القرآن حمل على المعنيين. دعاء العبادة ودعاء المسنة وقد سبقت تفرقة بين النوعين إن أرادني الله بضر مرض أو فقر أو بلاء أو شدة مثال وإلا قول ضر هذا نكرة في سياق الشرط حينئذ يكون ماذا يكون عاما إن أرادني الله عز وجل بأي ما يحصل به الضرر من فقر أو مرض أو نحو ذلك هل هن أي هذه المعبودات من دون الله عز وجل الأصنام ونحوها كاشفات ضره كاشفات ضره كاشفات ضره أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك اصلا وتعترفون بذلك فقوله كاشفات هذا يشمل الدفعة ها والرفعة كشف إنما يكون قبل النزول وبعده بعد النزول قبل النزول الذي هو الدفعة وبعد النزول الذي هو الرفع عنيد دخل في النص ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من قوله لرفع بلاء أو دفعه أو أرادني برحمه كذلك نكرة هنا في سياق الشر والمراد بالرحمة هنا كما في السنة الشارع صحة وعافية وخير ومال وولد إلى آخره أو داخل به بذلك هل هن ممسكات رحمته أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من العمل فهذه المعبودات أو الثان التي تعبد من دون الله لا تمسك رحمة أراده الله عز وجل بالعبد ولا تدفع ضرا أراده الله عز وجل بالعبد إذا ما فائدتها من يعبد شيئا إنما يعبده لماذا لطلب النفع ودفع الضر بد أن يعتقد فيه أنه يملك النفع والضر والذي يملك النفع والضر حقيقة هو الله عز وجل كل ما سوى الباري جل وعلا فلا يملك لا نفعا ولا ضرا فأراد الله عز وجل أن يبين ما يتعلق بحقيقة الربوبية في هذه المعبودات بكونها لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا إذا لماذا تعبدونها فإذا كانت لا تدفع لا تكشف الضر عن العبد إذا نزل به أو تدفعه إذن تعبدها على أي شيء وكذلك لا تمسك رحمة أرادها الله عز وجل إذن على أي شيء تعبد هذه المعبودات فراد أن يبين أنه لا علاقه للعبد بهذه المعبودات من حيث النفع والضر قال أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله تعالى والله تعالى إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفهم وإن أراده برحمه لا تستطيع هذه الأصنام المعبودات والأوثال أن تمسك الرحمة عنه فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع فلماذا تعبد حينئذ قل يا محمد حسبي الله حسبي الله يعني كافيني الله عز حسبي هذا مبتدا والله هذا خبر والحسبه والكفايه الكفاية حسبي الله عليه توكل المتوكلون أي الله كافي من توكل عليهم والتوكل التفويض والاعتماد سياتي باب خاص بالتوكل فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده فيلزمهم هذا لازم لهم لنفكاك عنهم البتة فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم ولذلك قلنا توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الألوه هذا وجهه فإذا كان الله عز هو الذي يملك النفع والضر حقيقة لزم من ذلك أن يكون هو المعبود الحق وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا لزم ألا تعبد البتة فهي ليست مستحقة للعبادة ولذلك عرفنا في سبق أن لا إله إلا الله إنما تنفي استحقاق كون هذه الآلهة مستحقا للعبادة كذلك تنفي استحقاق هذه الآلهة للعبادة لا تنفي وجودها لانها موجودة ولذلك يبين الله عز وجل متعلقات هذه الاوثان هذا الوثن هذا الصنم لا يملك نفعا ولا ضر وإن جعلته إلها من دون إله لا يستحق أن يكون معبودا إذا توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه وهذا الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى قال فيلزمهم بذلك ان يكون الله سبحانه وتعالى هو معبود وحده المفوض اليه جميع امورهم لزوما لا محيد لهم عنه هذا تقرير القاعده السابقه ثم قال وهذا في القران كثير ما هو اقامه توحيد الربوبيه دليلا على توحيد الالوهيه كثير جدا في القران وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به هم يقرون في أنفسهم أن ذلك لله وحده ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصائط وشفعاء عند الله يعني لا تملك نفع لا لا تخلق ولا ترزق كما جاءنا الصبي بذلك ولا تملك ولا تدبر وإنما الملك والملك لله تعالى والتدبير والتصرف لله عز وجل هم يعتقدون ذلك ولذلك قالوا ما, ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي تقريبا فإنئذ جعلوها وصائد فهم يعتقدون أن هذه المعبودات إنما تصلهم بالله عز وجل وهم لا يستطيعون أن يتوجهوا مباشرة للبارجة على قياسا كما مر معنا على ملوك الأرض قال وهم إنما كانوا يدعونها أي هذه المعبودات على معنى أنها وصائط وشفعاء عند الله وصائط وشفعاء عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زرفا هذا حصر بل هو أعلى درجات الحصر بمعنى أن علاقة المشرك بهذه الأصنام هذا هذا مما يقرر لك المسألة السابقة وهي أن المشركين في ذاك الزمان الذين كفرهم القرآن ونزل القرآن بتكفيرهم وأن هذا هو حقيقة الشرك الذي من أجله كفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عبدوا هذه المعبودات إلا من أجل أن تكون واسطة بينه وبين الله عز وجل ولو, ولو سألت عباد القبور الآن لما تصرف العبادة بغير الله عز وجل سيجيبك بنفس الجواب هو الجوة هو الشرك بعين الشرك لا يختلف البقى الصوم هذا صوم هذا صوم وهذه الصلاه وهذه الصلاة كذلك هذا شرك وهذا هذا شرك فلا فرق بين الشركين البت فإذا تقرر ذلك وعلمت أن الشرك الذي جاء في القرآن وأطنب الباري جل وعلا في ذكره وبيان حكمه أنه بعينه هو الشرك فحينئذ إذا وجدت العلة ها اجيب اذا وردت العله وتحققت ورد الحكم حينئذ كما وردت العله في ذاك الزمان فالشرك حكم معلل بمعنى أن الحكم يدور مع عله وجودا وعدما فاذا ورد الشرك بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم قل لا لا ليس بشرك بل هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القران كله نزل فيه في اولئك ابي جهل ونحوه ثم لا يشمل من بعدهم قل لا هذا لا يقول به مسلم البتة من اعتقد هذا فقد فارق الإسلام يعني اعتقاد أن القرآن نزل في المشركين فقط ولا يشمل من بعدهم هذا ردة عن إسلامه قال هنا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر كما قال تعالى ثم إذا عندكم واذا ثم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون قال مقاتل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم يعتقد لأنهم... لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون قال مقاتل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله تعالى وإذا بطلت يعني عبادتهم فلبس الحلقه والخيط ونحوهما كذلك لأن الذي يلبس هذه المذكورات إنما يعتقد فيها ماذا أنها إما أسباب وإما أنها مؤثرة وعلمنا أنه لا ينفع ولا يضر إلا, إلا الله عز. إذن كل ما اعتقد فيه سوى الباري جل وعلا من النفع والضر فهو فهو باطن, فهو فهو باطن. هذا الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصر لأن الآية هذه نزلت في الشرك الأكبر والسلف قاطبة يستدلون بما نزل في الأكبر على على الأصح سواء كان في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر يعني يثبتون بعض افراد الشرك الأصغر بما نزل فيه في الأكبر لماذا بجامع القدر المشترك كل منهما فيه صرف فيه توجه لغير الله تعالى وإن كان الشرك الأكبر توجه كامل والشرك الأصغر توجه ناقص وإن شيء تقول أن الشرك الأكبر فيه تنديد مطلق والشرك الأصغر فيه مطلق التنديد وكل منهما ماذا فيه تنديد الشرك الأكبر فيه تنديد قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهذه قاطب عند المفسرين من السلف الخلف حتى للبدع البدع على انها نزلت في في الاكبر ومع ذلك استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في في الاصغر فسر بقول لولا كليبة فلان الى الى اخره وهنا كذلك الايه هذه نزلت في الأكبر وجعل المصنف رحمه الله تعالى كغيره في في الاصغر قال رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله تعالى استدل بالآية النازلة في الاكبر يعني الشرك على الاصغر كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهم ابن عباس كثيرا ما ياتي إلى الآيات النازلة في الأكبر فيجعلها في الأصار كثير تفسير يسأل عن, عن الآية فيفسر مباشرة به بالأصار ونحن نحمل قوله كفر دون كفر على على هذا التقرير أنه أراد ماذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فسر بماذا كفر دون كفر هل هو قيد للآية بمعنى أنها لا تكون إلا كفرا دون كفر أو أنه كعادته أنه جعل الأكبر فيه في الاصغر أو فسر الأكبر فيه بالأصار الثاني لانه من عادته اذا نظرت إلى المفسر وعرفت طريقته حينئذ تعلم العباس وهذا لا خلاف فيه انه ياتي الى الايه النازله في الاكبر فيفسرها به بالاصغر ولذلك سئل عن قول تعالى فلا تجعلوا لله اندادا قال كقول القائل لولا كليبه فلان لحصل كذا وكذا ولا شك ان لولا كليبه فلان هذا اصغر وأكبر أنه انه اصغر نزلت في الأكبر مثلها سيال قول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاكم الكافرون قال كفر دون كفر إذا ذكر نوعا فردا من الأصغر تحت الأكبر قال وهذه الآية أمثاله تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع ودفع ضر وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله لأنه يعبد ربا يملك النفع والضر وإذا كان المعبود لا يملك شيئا من ذلك لا دفعا ولا رفعا حينئذ يعبده على أي شيء قال كما دل عليه كتاب والسنة وإجماع الأمة وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل لا يتعلق إلا بربه جل وعلا مطلقا بمعنى أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضره فليست أسبابا لذلك فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا به جل وعلا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران ابن حسين رضي الله عنه ابن عبيد ابن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر وغز عدة غزوات ابو نجيد وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح وقال الطبراني أسلم قديما هو وابوه وأخته وكان ببلاد قوم ثم تحول إلى البصرة إلى ان مات بها سنة 250 قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنه فانك لو ميت وهي عليك ما أفلحت ابدا حكم عليه بنفي الفلاح مع كونه جاهلاً ولذلك لم يعذره بإبر الجهل هذا إن صح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده حلقة من صفر قال وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضو دي حلقة صفر إذا من الرجل المبهم هو عمران نفسه إنما ابهم نفسه هذا لا باس به ان ياتي الشخص به مسألة هو وقع فيها يقول شخص فعل وفعل فالمبهم في روايه احمد هو عمران راوا الحديث والحلقه كان المشركون يجعلون في اعضادهم من نحاس اصفر وغيره يزعمون انها تحفظهم من اذى العين والجن ونحوهم يعني يعتقدون فيها دفع الضر لأن العين اما ان تكون موجوده حلت فتزال واما ان لا تكون قد وقعت حينئذ يحتمل الدفع والرافع قال وكذا لبس حلقه الفضة للبركه او لمنع البواسير وخواتيم لها فصوص مخصوصا للحفظ من الجد وغير يعني ليس المراد هنا تخصيص بالمذكور بل لو جعل هذه واعتقد فيها النفع والضر صار ماذا داخلا فيه في المذكورات وليس المراد حلقه صفر او فضه او ذهب انما المراد شيء يتعلق به العبد فيعتقد فيه الدفعة أو ها الرفعة إما وإما الدفع وإما, وإما الرفع والمراد هنا مثال فقط قال هنا فقال ما هذه قال من الواهنة قال يحتمل أن قوله ما هذه أن الاستفهام للصفصال للصفصال عن سبب, عن سبب لبسها يعني هل هو من باب التحلي أو لا أو محتمل صحيح أم لا ما هذه فيحتمل لأنك قد ترى شخصا قد عقد في عضده خيطا يحتمل أنه أراد أن يتزين به ويحتمل أنه أراده لدفع العين حين إذن تستفصله ما هذا قال لدفع العين أو لرفعه أنكرت عليه وإن قال هذا باب التزين حين تتركه كذلك فهذا محتمل قال هنا يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها تحليا أم لا ويحتمل وجها آخر أن يكون للإنكار فظن اللابس أنه سفصن وهذا هو الظاهر أنه لي للإنكار لماذا؟ لأن النظر هنا باعتبار الغالب لا يوجد انسان يتحلى بربط خيط في عضده وإنما الغالب أنه ماذا؟ أنه يكون من قبيل دفع العين ونحو ذلك قال الشارح وهو أظهر الشارح الذي مراد به هنا عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال الشارح وهو أظهر يعني كونه للإنكار حينئذ لا يحسن أن يستفصل في هذا المقام وعلى الأول لابد من من الاستفصال إذا فرق بين بين التعبيرين فقال ما هذه إذن هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بناء على ماذا على ما علمه صلى الله عليه وسلم من العرف آنذاك وهو أنهم كانوا يلبسون هذه من أجل ماذا؟ من أجل اتخاذها سبباً وليست بسبب. ولفظه ويحك ما هذه؟ إذا ويحك هذا واضح أنه ماذا؟ أنه إنكار قال من الواهنة والواهنة عرق كما قال في النهاية من الأثير والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وفي النهاية في المنكب وباليد وفي النهاية في اليد كلها فيرقى منها يعني مرض مرض به ماذا أنه مرض فأراد أن يجعل هذا الخيط من أجل دفع هذا المرض ايا كان نوع هذا المرض وقيل هو مرض يأخذ في العضد بالعضد أو ريح فيه يعني ريح في الأخذ عين عند الكبر قاله في تاج العروس تأخذ الرجال دون النساء وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العسمة وفي النهاية خرز الوهنة يعني يسمى خرز الوهنة وهذا كما ذكرت لك ليس المراد به الوقوف مع هذه ثم ينفى عدا بل هذه تتغير وتتبدل باختلاف العصار والأزمان الناس يترقون في مثل هذه المسائل فليس المراد خرز ونحو ذلك قال وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الالم فكان في معنى التمائم المنه عنها وفيه اعتبار المقاصد هذه اذا جعلناه ماذا للاستفهام جعلناه للاستفهام حينئذ فيه اعتبار المقاصد قال رحمه الله تعالى من الواهنه قال من الواهن قال الرجل من الواهنه من هذه سببية فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا انزعها بكسر الزاي واصل النزع الجذب بقوه والقلع من نزعه شيئا من موضعه نزع من باب ضربه اضرب ضربه قلعته وانتزعته مثله اي انبذها عنك وهو لفظ احمد وهو ابلغ فانه يتضمن الزيادة فإنه يتضمن النزع وزياده انبذها انزع ايوم أي ابلغ ثاني انزع اضرب انزع انبذها يعني اطرحها مثل ماذا مثل قول واجنبني وبني ان نعبد نصنع مجانبه تقتضي الترك مباعدة وزياده تكون في جانب وهي في جانب يعني هي ترك وزيادة كذلك هنا النبذ هو نزع وزيادة حين يكون ماذا يكون أبلغ المعنى المراد به ماذا أن تكون هي في جانب وأنت فيه في بجانب يعني لا تحدث نفسك اصلا أن تتخذ مثل هذه الوسائل الشركيه قال وهو ابلغ فانه يتضمن النزع وزيادة وهو الطرح والإبعاد وهذا زجر له وإنكار عليه وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا معاملة له بنقيض قصده لانه قد يقال كيف قال صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا ونحن عرفنا ماذا أنها لا تؤثر السبب الذي لم يكن شرعا ولا قدر لا تأثير له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ماذا ستزيدك لكن ضعفا ومرضا إذن أثرت او لا أثرت لا تزيدك إلا وهنا إذن نحن نعتقد أن السبب الذي لم يكن شرعا ولا قدرا لا أثر له لا يؤثر وهنا قد اتخذ سببا ليس, ليس سببا شرعيا ولا قدريا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزيدك إلا وهنا يعني ستزيدك لكن وهنا يعني مرضا وحينئذ كيف تؤثر نقول هذا من باب العقوبة من باب العقوبة قال هنا جوابه يكون عقوبه له على شركه لانه وضعها لدفع الوهن فعوقب بنقيض مقصوده هو قصد ماذا الرفع يعني ازاله هذا المرض فعاقبه الله عز وجل بماذا بنقيض قصده بنقيض قصده كمن يقتل ماذا مورثه يقتل اباه من اجل <تصفيق> يستعجل الارث ها يرث لث او لا يرث لا يرث معاملة له بنقيض هذا كذلك قال هنا لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه وكذا كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من النفع أو كذلك قال وابتلاء من الله وامتحانه وهكذا شأن الأمور الشركية ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخر قطعا لأنه محل عذابا أما في الدنيا قد يحصل وقد لا لا يحصل بل قد يحصلوا ما اراد امتحانا كذلك قد يحصل ما أراد لكنهم من قبيل الامتحان والابتلاء قال وذلك من أجل ارتفاع قلوبهم إلى غير الله تعالى ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى غير الله هلك وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع اصل التوحيد فكيف بالأكبر الذي ينافيه بكل كذلك بمعنى إن أنه إذا كان هذا قول صلى الله عليه وسلم في قوله إن فان فإن لا تزيدك إلا وهنا في الشرك الأصغر فكيف بالأكبر من باب أولى وأحرى فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت ابدا هذا نفي نفى عنه الفلاح لو مات وهي, وهي عليه لأنه شرك والحاله هذه فنفى عنه الفلاح لأنه مشرك والحالة هذه وهذا في الصحابي فكيف بمن بمن دونه قال لأنه شرك والحالة هذه والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب وهو الفوز والظفر والسعادة وفي رواية وكلت إليها قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أكبر من الكبائر شرك الأكبر أعلى درة أعلى الذنوب كل منها يطلق عليه أنه ذنب ذنب هذا كلمة جنس يدخل تحتها الشرك الأكبر والشرك الأصغر وسائر الذنوب سواء كانت كبائر أو, أو صغائر أعظم هذه الذنوب الشرك الأكبر ثم يأتي بعده شرك الأصغر ثم بعده أكبر كبائر ولذلك قال هنا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وهو كذلك وأنه لم يُعذر بالجهالة ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأسلام كذلك لأنه حكم عليه مباشرة انزعها فإنها لا تزيدك إلا, إلا وهنا والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك وفي إنكار المنكرات الشركية حتى أن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام يعني إنكار الأمر بالمعروف أنه عن المنكر جعلوا بعض العلم الركن السادس من أركان إسلام لكن هذا لا يصح لماذا؟ لأن هذا فيه مصاد مليء قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على على ست أو قال خمس على خمس إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أركان الإسلام بأنها خمس لو كان أمر بالمعروف القرآن مالي. بالأمر بالمعروف أنه عن المنكر لو كان ركناً سادساً لقال بني الإسلام على على ست ما عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لكنه قال على على خمس فيبقى أنه ماذا؟ أنه على خمس والزيادة هذه منابذة لإجتهاد في مقابلة النص وبيان عظم شأن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر لا يلزم منه أن ندخل في الشرع فنجعله ركناً سادساً سواء ركنا سابعا في باب الايمان لا هذا ولا, ولا ذاك انما نقول مكانه الامر معروف ان لا يعلم معلومة هذه معلومه ولا شك فيها لكن لا نقول بانه ركن سادس من أركان الاسلام وهذا اجتهاد في مقابلة النص وقوله هنا نفع عن الفلاح لو مات وهي عليه لأنه شرك والحالة ما افلحت ابدا هنا اراد به ماذا فلاحا معينا لأن الشرك الاصغر لا ينبني عليه التحريم دخول الجنه كذلك بل مآله إلى الجنة وهل هو داخل تحت المشيئة أو لا فيه قولا والصواب أنه داخل تحت المشيئة كغيره من الذنوب وإنما الذي لا يدخل تحت المشيئة ولا يغفر الله عز وجل البته هو الشرك الأكبر قال تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وشيء أن, إن الله لا يغفر ان يشرك هذا خاص بالشرك الأكبر صحيح؟ قال ويغفر ما دون ذلك إذا ما هو دون وأقل من الشرك الأكبر فهو داخل تحت, تحت المشيئة فدخل بذلك الشرك الأصل حينئذ نفي الفلاح لا يراد به من كل وجه فقول ما افلحت أبدا أفلح فعل ماضي حينئذ هل يكون هنا نكره في سياق النفي فيعم بعضهم يرى أن الفعل الماضي كالفعل المضارع قائد عند الوصولين أن الفعل المضارع إذا جاء في سياق النفي والشرط عمى كذلك انه من يشرك بالله فقد حرمه هذا الاصل فيه أنه ماذا؟ أنه يعم لكن نقول هنا أراد به ماذا؟ ها حقيقة شرعية يعني الشرك إذا أطلق في الشرع انصرف إلى إلى الأكبر فيكون أراد اللفظ العام أو استعمل اللفظ العام في خاص وهنا كذلك استعمل اللفظ العام الذي هو الفلاح نفي الفلاح في خاص فهو نفي فلاح معين ليس مطلقا لانه لو نفي الفلاح من كل وجه لما دخل الجنه الذي لا يفلح ابدا من هو الكافر كذلك الذي لا يفلح ابدا من الكافر لا فلاح له البت لا قليل ولا كثير هذا الكافر فلا يدخل جنة ولا ينجو من النار البت لكن الذي وقع في الشرك في الاصغر كالذنب الذي هو من الكبائر هذا لا ينفع له الفلاح مطلقا وحينئذ استعمل هنا ماذا يكون عاماً أراد به الخصوص يكون أراد به الخصوص قال هنا رواه أحمد بسند لا بأس به لأن الحديث شواهد تعد يسير الضعف يسير في سنده عند كان حديث ضعيف صوب أنه حديث ضعيف خرجه أحمد بن ماجب بن حبان والطبراني كل من حديث مبارك فضال عن الحسن البصري قال أخبرني عمران بن حسين به هذا إسناد ضعيف المبارك مختلف في حاله وقبيح التدليس وبعضهم صحابي شواهد قال هنا رواه أحمد بسند الأباسي به وصحاب بن حبان الحاكم قرأ الذهب وراه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز كذلك خزاز عندكم بالراء خزاز عن الحسني عن عمران به وعامر هذا الخزاز صالح بن روس وفيه ضعف يسير الا انه توبع عن الحسن عن عمران ابي الحسن لم يدرك عمران على قول إنه قيل ماذا أنه سمع منه يعني مختلف في سماعه قال المنذري رواه كلهم عن مبارك بن فضال عن الحسن عن عمران ورواه ابن حبان ايضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسني قال وهذه متابعة جيدة إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران اختلف في سماعه من عمران قال ابن المديني وغير لم يسمع منه وقال الحاكم وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه كان صوب بعضهم أنه, أنه سمع منه كل بعضهم مصنفون قال بسند لا بعث به بمعنى أنه قد ارتقى عنده وهو لم يجعل واصلا يعني لا يقال بأن الباب سقط لكون قد استعمل هذا الحديث أو أتى بهذا الحديث لماذا؟ لأن الترجمة كما عرفنا دخلت في مفهوم الآية، ولذلك المصنف رحمه الله يقدم الأعلى دليلا على ما هو أدنى منه، فياتي به الثابت من قران أو سنة ثابتة صحيحة متبق عليها، ثم قد يأتي ببعض الأحاديث أو بعض الاثار التي يكون فيها كلام. فإسقاطها لا يعني ماذا إسقاط الترجمة بل هي ثابتة على على اصله يعني كما يقال في الشواهد التي يأتي بها البخاري أو مسلم بعد عمدة الباب قال وأحمد رضي الله عنه هو بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن إدريس ابن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط بن مازن بن ابن ذهن ابن ثعلبه ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر بن وائل ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيبان المروزي ثم البغدادي إمام عصره واعلمه بالفقه والحديث وأشده ورعا ومتابعه للسنة يقول فيه ابن النحاس عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فاباها والشبه فنفاها وقال إسحاق بن هو حجة بين الله وبين عبيده في حملت به أمه في مرو وولد ببغداد سنة 64 بعد المئة وطاف البلاد وسمع من سفيان بن عيينة وسمع من سفيان وبش ويحيى وشيم ووكيع بن مهدي عبد الرزاق وخلائق لا يحصون وعنه ابناه صالح عبد الله وابن المدين والبقاري ومسلم أبو داود وابو زرعة وخلائق لا يحصيهم من الله عز وجل ذكر الحفاظ بعضهم أنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من خمسة ألاف وضائل سارت بالرقبان وملأ ذكر الأمصار والبلدان صنف المسند ثلاثين ألف حديث غير مكرر والتفسير مائة ألف وعشرين ألفا الناس قمنسق والزهد غيرها وغيرها توفي رضي الله عنه سنة إحدى أربعين ومائتين ولو سبعون سنة وحضر جنازته نحو من ألف ألف وستين ألفا وقيل اسلاما يوم موته عشرون الفا من اليهود والنصارى الله عالم بذلك قال وله عن عقبه ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له قوله وله عن عقبه ابن عامر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعقبه هو ابن عامر ابن عمرو ابن عبس ابن عامر ابن عدي الجهني صحابي مشهور فاضل روى كثيرا, روى كثيرا وعنه جماعة من الصحابة والتابعين أحد من جمع القرآن فصيحا عالما شهد الفتوح وصفين ولي إمارة مصر ثلاث سنين مصر ومات قريبا من من الستين قوله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له اي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك معنى أنه قد يفعله في نفسه وقد يفعله في غيره وأن تعلق علقة علق تميمه علقها على نفسه أو على على غيره أي علقها متمسكا بها عليه أو على غير من طفل أو دابة ونحو ذلك متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر الذي سبق الإزالة أو الرفع. فلا أتم الله له ما قصده قصد ماذا الشفاء فعن لا يتم له ذلك وإذا قصد الرفع أو الدفعه حين نكون بمعنى واحد فلا أتم الله له ما قصده دعاء عليه بنقيض قصده دعاء عليه بنقيض قصده فلا أتم الله له قال ألا نعم دعاء عليه بنقيض قصده أن الله لا يتم له أمره فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء جملة خبرية بمعنى ويعتمل ماذا أنها خبرية محظة محضة. خبرية محضة. ودعاءه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية صحيح أن هذا لا لا ليس بالصحيح هل كل محرم يكون شركا جواب لا هل كل ما جاء النص بأنه شرك يكون محرما جواب نعم إذن التحريم لا يسلزم شركية والشركية تسلزم التحريم فقوله هنا في هذا النص أو لعله هو اشار إلى نص آخر بما سياتي من تعلق تميمة فقد أشرك باعتبار النصين نعم أما باعتبار ذات من تعلق تميمه فلا اتم الله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه ماذا محرم لكن لا يستلزم هذا الحديث انه شرك إلا باعتبار النص الثاني فقول من تعلق تميمه فقد اشرك دل على أنه محرم وشرك واما فلا اتم الله له يدل على انه محرم ولا يدل على انه شرك فالتحريم ومجرد النهي لا يدل على أنه شرك وإنما إذا نهى عنه بوصف الشركية استلزم أنه ماذا؟ أنه محرم هذا إذا جاءت الصيغة وإذا لم تأتي الصيغة وكذلك دل على أنه محرم فقوله وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية نقول لا يفيد ذلك إلا بقرين لا يفيد ذلك إلا بقرين حكم صحيح هنا لكن لا باعتبار الحديث ذاته وانما باعتبار حديث آخر صياتي. قوله وفي رواية من تعلق تميمه فقد اشرك ولا شك أن ما ذكره بقيد الآخر يعني بالنظر للحديث الحديث الآخر قال وإنما كان شركا لما يقوم بقلب من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك الذي التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك الذي هو الاعتقاد في الغير اعتقاد في الغير وكانوا أي العرب يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره علق عليه من اجل ماذا أن يتم له أمر لذلك سمي التميمة من التمام والاتمام وذكر التميمة منكرة تعميما نكرة في سياق الشرط يعني تكون ماذا تكون عامة من تعلق تميمة على أي وجه علقها علق في رقبته في يده في رجله في أي مكان صحيح يقال من علق من تعلق حينئذ أطلق التعلق والتعليق هنا تميمة على أي وجه كانت ولذلك الشرع هنا لا يراعي حقائق الأشياء يعني هل هي تميمة بالمعنى هذا الاسم لو سميت بغير اسمها الحكم واحد علقها في على نفسه على طفله على دابته في جدار بيته في أول الباب نحو ذلك في سيارته كذلك حينئذ يقول الحكم يعتبر عاما العبره بالحقائق كل شيء اتخذه سببا وليس بسبب واعتقد فيه النفع حينئذ نكون ماذا يكون من قبيل التمائم والأمور المنهي عنها بل هي من الشرك الاصغر قال وذكر التميمة منكره تعميم الحسم للماده التي تقول إلى إلى الشرك قال المنذر التميمة خرزه كانوا يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الافات وهذا جهل وضلال يعني يعتقاد هذا الرأي جهله ضلالا إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى وفي النهاية التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأطله الإسلام قال كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء ولذلك سميت تميمه عنده والتمائم أعم من, من ذلك وتكون من عظام يعني ليست خاصة بخرزات فإذا لم تكن خرزات انتفع عنها وصل التميمة قل لا مرضه هي أعم من ذلك سواء خرزات أو كما قال هنا تكون من عظام ومن خرز ومن كتابة ومن غير ذلك من غيره غير ذلك بل نقول حتى بعض ما يضع المصحف الان يضعه بالسياره هكذا لما تضعه لابد من اعتقاد ان نقول هذا يدفع العين قل لا يدفع العين. ولو كان قرانا ولو كان قرانا يعتبر من من التمائم أو يعلق سبحه نحو ذلك أو يضع دعاء كما يفعل البعض كل ذلك يعتبر من التمائم فهي اسباب ولم يجعلها الشرع أسباباً لا شرعية ولا ولا قدرية. فالتعلق بها لدفع العين ونحو ذلك كله يعتبر من من التمائم. فلا تقف مع قوله خرزات فقط. قالوا من تعلق ودعته فلا ودع الله له. قال ودع بفتح وسكون وتفتح ودعه ودعه ولا ودعه بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب أو لا جعله في دعاء وسكون. يعني هذا لفظ بني من الودع أي لا خفب الله عنه ما يخافه بل حرك عليه كل مؤذن كل مؤذن وضد الدعاه والسكون القلق والألم وهذا دعاء عليه أيضا معاملة له معاملة له بنقيض قصده لا ودع الله له كما قال سابقا فيه فلا أتم الله له فدل على التحريم وإذا كان كذلك فهو محارف فإذا نظرنا إلى المعنى حكمنا عليه بكونه شركا لان الشرك اما ان ياتي الشرع باطلاقه على فرض معين اكبر او اصغر حينئذ هل كل ما لم يرد الشرع بتسميته شركا لا يكون شركا الجواب لا يعني اثبات كون هذا الفعل او القول او الاعتقاد انه شرك كيف نصل اليه اما ان ياتي الشرع بالتنصيص وهذا لا اشكال فيه وإما أن لا يأتي الشرع لكنه فيه ماذا حقيقة الشرك ولذلك لابد أن تعرف حقيقة الشرك وأنها حقيقة شرعية يعني تعريف ما المراد بالشرك صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ إذا وجد هذا المعنى في ماذا في فعل ولم يرد في الشرع تسميته شركا يقول هذا اعتبر ماذا اعتبر شركا ليس كل ما لم يأتي التنصيص فيه في الشرع على كونه شركا أكبر واصل لا يكون شركا لا نقول بين الشارع حقيقة الشرك، حينئذ كل ما وجدت تلك الحقيقة فثم الشرك بالله واضح هذا ولذلك نحكم على الشرك أو على الفعل بكون شركا بهذا الاعتبار إما بالتنصيص من جهه الشرع وإما أن يوجد فيه معنى الشرك سواء كان المعنى أكبر أو أو أصغر ولذلك قلنا الصواب في ضابط الشرك الأصغر أنه لا يتقيد الناظر بما حكم عليه الشرع بكونه شركا يعني سماه شركا قل لا قد يكون فيه ماذا قد يكون فيه تنديد ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أشار هذه العلة قال ماذا أجعلتني لله ندا فدل ذلك على أن قوله ما شاء الله وشئت معلل حينئذ ما ورد معنى التنديد مطلق التنديد الذي لا يصل إلى تنديد التام فهو ماذا فهو شرك اصغر هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم معلل والحكم يدور معلته وجودا وعدما قال هنا وهذا دعاء عليه أيضا معاملة له بنقيض قصده وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون قال في النهاية الودعة شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيره وقيل يشبه الصدف تكون به العي وفي وعي ولا قلت كما سبق ليس هذا بلازمين بل كل ما كان فيه هذا المعنى فهو حينئذ نكون ماذا من الودعة قال وفي وعيد شديد لمن فعل ذلك يفيد أنه محرم وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية انظرون ماذا أتى به على الوجه الصحيح دلت هذه او دل هذا النص الدعاء فلا ودع الله له دل ماذا على أنه محرم ثم الرواية الثانية دلت على أنه شرك فالحكم بكونه محرما وهو شرك مركب من دليلين من حديثين من روايتين قال وإذا تقرر أنه محرم فالروايه الثانية بينت انه من المحرمات الشركية ومع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده ورواه أبو يعلو الحاكم وقال صحيح الاسناد وقره الذهبي قال المصنف رحمه الله في روايه من تعلق تميمه فقد اشراك اش اطلق النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يشمل ماذا الشرك الاكبر والاصغر فيحتمل بالتميمه في انها شرك اصغر وهو الاصل فيها ويحتمل ماذا انها ارتقت الى الاكبر فاذا رايت من وضعت تميمه عينيد تحكم ابتداء أنه شرك اصل هذا الأصر فيه ولا تحمل الناس على على غيره إلا بقرينه فاذا دلت القرينه على ما قد قد اعتقد فيها عينيد نقول هذا ارتقى إلى شرك الاكبر وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك وهذه الروايه عند أحمد الحاكم قال المنذري ورواة احمد ثقات لكن قوله في رواية يهم ان هذا في بعض روايات الحديث المذكور وليس كذلك بل المراد أنه في حديث آخر حديث آخر من تعلق تميمة فقد أشرك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعه يعني ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايعه وهو قد اتى ماذا الشرك وهو شرك اصغر فكيف بي بالاكبار باب اولى احرى وقال من تعلق تميمه فقد اشرك رواه أحمد من حديث عقبه بن عامر والله الحاكم بنحوه ورواه ثقات انما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا لانه أراد رفع القدر المكتوب قال ابن عبد البر اذا اعتقد الذي علقها انها ترد العين فقد ظن انها ترد القدر واعتقاد ذلك شرك وكذا قال ابو السعادات قال وطلب دفع الاذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما قال لانه اراد رفع القدر المكتوب وطلب دفع الاذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضال لا ينفع إلا الله ولا يضر إلاهم والتعلق في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فقد اشرك التعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما والمقصود هنا أن النظر يكون باعتبار الظاهر يعني إذا رأيت تميمه فالأصل فيه ماذا انه قد اعتقده لأن كل فاعل لشيء فالأصل إنما قصد فعله هذا الأصل فيه والانفكاك بين الظاهر والباطن هذا ليس عند اهل السنه والجماعه فإذا رأيت تميمة أو فعل أمرا في الظاهر أنه شرك أصغر فهذا صاحبه اعتقاد لذلك حملنا قول ما هذا ما هذه على أنه من باب الانكار لا من باب الاستفهام لأن الأصر هو متعارف عليه في ذاك النوع والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما وإنما كان شرك من جهة تعلق القلب على غير الله يجلب نفع أو دفع ضر فكان شركا من هذه الحيثية قال الشيخ من تعلق قلب بمخلوق فالمخلوق عاجز وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا إلا يعني في اعتقاد وفي اعتقاد التأثير وهذا شرك أكبر وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله يعني كيف يترك التعلق بهذه المذكورات بأن يعتقد أنه لا خالق إلا الله عز وجل فلا يستقل سواه بإحداث أمر من الأمور ما شاء بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه قال رحمه تعالى ولبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحم فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولبن أبي حاتم قال هنا رضي الله عنه ابن اليمان هكذا عندكم الحسن حسن ابن هذه تسقط رضي الله عنه ابن اليمان حسن هذا اسم لي اليمان يعني اسمه اسم اليمان حسل ويقال اليمان حسين ابن جابر بن ربيع العبسي حليف الأنصار صحابي جليل ابن الصحابي من السابقين أصاب أبوه دما يعني في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الاشعه فسماه قومه اليمان لكونه حالفا اليماني الانصار وهو من اليمن في العصر قال وهذا قول ابن قتيبه قال ابن الكلبي هو حذيفه بن حسين ابن جابر بن ربيعه بن عمرو ابن اليمان واسم اليماني جروى بن الحارث واراد شهود بدر فصده المشركون وشهد احد فاستشهد ابوه بها لما هزم المسلمون وصاح الشيطان أخراكم, أخراكم أي, أي قاتل أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت يعني من الجلد وهو القوة والصبر الصبر هي وأخراهم يعني أول الجيش معه مع آخره فإذا هو بأبيه فقال أي عباد الله أبي أبي فلما احتجزوا أي فلما احتجزوا عنه حتى قتلوه أي من امتنعوا ومن فكوا حتى قتلوه فقال حذيف غفر الله لكم يعني قتلوه ماذا خطا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم أنه أخبره بمكانه وما يكون حتى تقوم الساعة واستعمله عمر على مدائن فلم يزل بها حتى توفي سنة ست وثلاثين سنة ست وثلاثين وأبن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر الرازي الحنظلي التميمي الإمام الحافظ الثبت صاحب الجرح والتعديل العلو والتفسين غيرها روى عن أبي سعيد الأشج ويونس من عبد الأعلى وطبقتهما مات سنة 27 بعد المئة الثالثة قوله أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه أي عن الحمة أي من أجل الحم لدفعها فمن سببية وكان الجهان يعلقون الخيوط والتمائم يزعم أحدهم انها لا تصيبه الحمى إذا لبس ذلك او لا تضره يعني للدفع كما مر ولفظه دخل حذيفه على مريض فراى في عضد في عضده سيرا خيطا يعني فقطعه وانتزعه وروى وكيع عن حذيفه انه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا كان شك فيه انه يفعل مثل هذه الامور قال فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو ميت وهو عليك ما صليت عليك ما صليت عليك. وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك وإن كان يعتقد أنه سبب فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه كما مر سابقا وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره يعني مجرد التعليق يعتبر شركا اصغر فإذا اعتقد فيها النفع والظرف فهو شرك اكبر وازالته بالقول والفعل وان لم ياذن فيه صاحبه يعني اذا لم تترتم عليه مفسد عظيم فاذا رايت مثل هذه المنكرات الشركية فالأصل انها يزيلها بيده سواء كانت تحت يده في بيته او كانت في مسائل أو امور المسلمين هذا العصر لأن انكار المنكر باليد الاصل انه عام تقييد بالسلطان ونحو ذلك لا دليل عليه لكن ينبغي أن يقيد بماذا؟ بالمصالح والمفاسد. إذا لم تترتب عليه مفسد أعظم من من الإزالة قال وإن لم يأذن فيه صاحبه بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالاه لأحد عن مجاملة لقوله عليه الصلاة والسلام من راى منكم فليغير فليغيره بيده قال من راى منكم كطب لمن للسلاطين لا خطاب عام للأمة كلها فدل ذلك على أن الحكم عام وليس خاصاً به بالصلاة فتقييده عند بعض العلم إنما أرادوا به ماذا أن الغالب فيما يكون بين الناس إذا أزالوا منكرات بأيديهم أنه تحصل مفسد عظيما قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان هذا حكم ما يوجد من المنكرات وأهمها الأمور الشكية يعني من رأى منكم منكراً هذا نكرة في سياق الشرط. حينئذ يعم الأمور الشركية وما, وما دونها قال وتلا قوله يعني تلا حذيفا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله المرض بالإيمان هنا توحيد الربوبيه الإيمان بالربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية والجملة في قوله وهم مشركون جملة حال من قوله أكثر أي وهم متلبسون بالشرك. قال ابن عباس تسعى من خلقهم فيقولون الله هذا معنى إيمانه بماذا بالربوبيه وهم مع ذلك يعبدون غيره، فأخبر تعالى عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده أنه الخالق الرازق المحي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فصرى بذلك من عباس وعطاء ومجاهد الضحاك من زيد قال وهم مع ذلك يعبدون غيره، وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك. دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الاكبر بل هذا قطعي للصحابة رضي الله تعالى يعرف نكير في البت يأتون الى ايات نزلت في الشرك الأكبر فيجعلون في ماذا؟ في في الأصغر لشمول الآية النوعي ودخوله في مسمى الشرك هذا وجهه الاستدلال ودليل على صحة الاستدلال المصن الايه أول الباب لأنها نزلت في الشرك الأكبر سدل به على على الأصل. وكمال علم الصحابة بالتوحيد وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله هذا الحديث الذي ذكره مصنف رحمة الله كذلك اعتبر حديثا ضعيفا إذن هذا الباب يتعلق بالأسباب فلا يجعل سببا إلا ما جعله الشارع سببا أو دل عليه التجارب والقدر وما عدا ذلك بالأصل فيه المنع فإذا جعله كان شركا أصغر هذا إذا لم يكن ثم اعتقاده فإن صاحب اعتقاد النفع والضر حين إذ انتقل إلى شركي الأكبر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين